الذي يغني عن كل ما هو باطل وكونه جميل وجماله لا يضاهى ولا يماثله ولا يضاهيه ولا يماثله ويكون هو الذي يغني عن كل ما هو باطل وكونه جميل وجماله لا يضاهى ولا يماثله ولا يضاهيه ولا يماثله või on teile ka ka teile